كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلطف الله سبحانه وتعالى به فلما أتت الزمرة وأدل أحدهم دلوه فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو ورآه جميلا قال يا بشراء هذا غلام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 فقالوا له يابن يا ذات النطاقين ذات النطاقين لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فكان الحجاج بن يوسف الثقفي يعيره يقول يابن يا ذات النطاقين فقال تلك شكات ظاهر عنك عارها يعني حادي حاجة أنا افتخر بها فكيف تعيرني بما يفتخر المرء به فكل تهم المعلبة يرمى بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ير يرمون بالتراثيين وبالنصيين وبالإرهابيين وبالمتشددين هذه كلها تهم معلبة فأنت إذا كنت أساساً وإنت ماشي يعني على الصلاة المستقيم وأنت من أرفق الناس بالناس ومع ذلك ترمى بهذه التهم المعلبة فكيف لو كنت غليظاً إذا أنت حينئذ تحقق تهم هؤلاء الناس إليك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 ويا ربنا عز وجل قال وكذلك مكن ليوسف ده التكين اطر الكلام وقولوا لهذا الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اطر الكلام